إذ أنتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا ولكن يقضي الله امرا ليهلك لَكَ مِنْ هَلَكَ عَنْ دَيْنٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ وَيَحْيَا مَنْ حي عن بينة وإن الله عَنْ دَيْنِهِ